بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد انزال الحديث المقدم الذي عقدها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصلحات التي ينبغي معرفتها والوقوف عليها بل وضبطها واحكامها وعرفنا ما يتعلق بحدي اصول الفقه لواء الاصلاح ثم حد الفقه في اللغه والصلاح اختل في اصطلاحاته الصلاح ثم شرع ناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالحكم الشرعي فقال رحمه الله ثم خطاب الله بان اشتعلق بفعل من كلف حكم فالاحق ليس لغير الله حكم أبدا قال في الشرح لما ذكر الحكم في تعريف الفقه احتياجا الى تعريفه يعني لما قال فيما سبق تعريف الفقه انه العلم بالاحكام الشرعيه العملية من أدلتها التفصيليه لما قال الاحكام الشرعيه وعرفنا ان الاحكام انواع والحكم بالصلاح هو اسناد أمر لامر نافيان سلبا او ايجابا اسناد امر لامر سلبا أو ايجابا ايجابا أو سلبا ثم تنوع الحكم الى عادي وإلى حكم شرعي وإلى حكم عقلي وإلى حكم تجريبي أو الصلاحي أو العرفي اذا هي انواع والذي يختص معنا هو الحكم الشرعي الذي مصدره الشرع لان البحث هنا في الشرع كتابه والسنه فلدينا يكون النظر في الحكم الشرعي دون ما سواه أما الاحكام العقلية والاحكام الصلاحية ولو كانت الصوليه هذه لا بحث لهم فيها إلا من جهه فهم الاصلاح فيما يصلح عليه وقال لما ذكر الحكم في تعريف الفقه تحديدا الى تعريفه يعني بسطه كان مرة معنا على لجهه الاجماع لأن حكم الشرعي له نظال من جهات متعددة من حيث حقيقته ما هو الحكم الشرعي ثم انواعه حكم تكليفي حكم وضعي ثم المحكوم فيه والمحكوم عليه هي ابحاث تتعلق بمعرفه متعلقات الحكم الشرعي وهذه مهمه جدا من لا يحسنها لا يحسن كثيرا من مسائل الفقه وهي من المهمات لابد من عنايتي بها ولهم فيه عبارات يعني تعريف الحكم الشرعي اختلفوا فيه اولا نقول الحكم, الحكم له معنيان معنى اللغوي ومعنى صلاحي اما الحكم في اللغة فهو المنع والقضاء يعني يطلق الحكم بمعنى المنع ويطلق الحكم بمعنى القضاء وان كان بعضهم جعل القضاء اصلا للمنع لانه إذا قضى بشيء منع من خلافه اذا قضى الحاكم بكون زيد يلف إذا منع من عدم توريفه ولازم له هو لازم له لكن يستعمل الحكم ويراد به المنع مطلقا ويستعمل الحكم ويراد به القضاء وان كان المنع لازما للقضاء اذا الحكم في اللغه المنع والقضاء يقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه وحكمت بين الناس قضيت بينهم ووصلت ومن الحكمة لانها تمنع صاحبها عن اخلاق الاراذل والفساد أو الفساد تمنع هذا او ذاك اكثر الاصليين ذكروا هذا المعنى قال في المفردات حكم أصله منع منع لاصلاح حكم على وزن فعل اصله منع منع والمصدر لاصلاح ومنه سميت اللجام حكمته الدابه ثقيله حكمت هو وحكمت الدابه منعتها بالحكمه واحكمتها جعلت لها حكمه وكذلك حكمت السفينه واحكمتها قال الشاعر ابني حنيفته احكموا سفهاكم يعني امنعوا سفهاكم والحكم بالشيء ان تقضي بانه كذا كذلك قال في المفردات الحكم بالشيء ان تقضي بانه كذا أو ليس بكذا يعني الحكم تاره يكون بالإثبات وتاره يكون بالنفي وليس الحكم دائما إثبات قد يتبادر إلى الذهن أن الحكم دائما يكون بالإثبات وليس الأمر كذلك ولذلك ذكر المحل في شرح قال الحكم الذي يعرف تاره بين الاثبات تاره بين بالنفي حرام هذا إثبات ليس بحرام هذا حكم اذا يكون الحكم بالإثبات ويكون بالنفي والحكم بالشيء أن تقضي بانه كذا هذا بالإثبات أو ليس بكذا هذا بالنفي سواء الممت ذلك غيرك أو لم تلزمهم بخلاف ماذا القضاء الفتوى اخبار بحكم الله تعالى والقضاء الزام بحكم الله تعالى ما الفرق بينهما ان المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم ولكن القاضي يخبر ويلزم ولذلك هو قال الحكم بالشيء عام سواء ألزمت أو لا ألزمت أو أو لا فكل قاضي مفتي من غير عكس مس كذلك لأن القاضي يخبر بالحكم ولكن يزيد على المفتي بانه يلزم بالحكم وام المفتي فانما يفتي ويخبر بالحكم دون دون الزام لذا قال سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان تحكموا بالعدل يحكم به ذو عدل منكم انتهى كلامه رحم الله اذا يطلق الحكم ويراد به المنع والقضاء وزاد هنا في المفردات بانه تارة يكون بالإثبات وتاره يكون بالنفي وان الحكم عام سواء المتم بالفتوى او لا ويطلق الحكم ويراد به القضاء والفصل لمنع العدوان فصل لمنع العدوان ومنه ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله اذا الحكم بين الناس في الفصل فصل في فيما إذا وقعت خصومات وعما اذا لم يكن فلا اشكان ويبقى الناس على نسالمه وقوله يا داوود ان جعلناك خليفه في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه علم والفقه ومنه اتيناه الحكم صبيا يعني الفقه اتيناه العلم والفقه صبيا قال ابن الاثير الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل يعني جمع بين المعاني الثلاث وأنسب المعاني اللغويه هنا هو القضاء فإذا قيل يلزم من القضاء المنح او لازم له فإذا قيل حكم الله تعالى في المسألة الوجوب بمعناه أن الله سبحانه سبحانه الله سبحانه قضى فيها بالوجوب ولا مانع من اعتبار المنعين يعني منع المكلف من مخالفته حكم الله في هذه المساله بالوجوب قضى الله في هذه المسألة بالوجوب واضح اذا منعه من الترك لازم للحكم لانه وهذا يدل على القاعدة الأمر بالشيء يلزم النهي عن عن ضده والنهي منع والنهي يعتبر منع ولذلك قال في المصباح المنير الحكم القضاء وعصره المنع الحكم القضاء واصله المنع يعني جعل ترابطا بين القضاء والمنع لانه اذا قضى بالشيء منع من ضده ولا اشكان فيه يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه ولم يقدر على الخروج من ذلك هذا ما يتعلق به الحكم في لغة العرب وان سم المعاني ما ذكر هو القضاء ولا باس يكون قضاء معه المنع وأما في الاصلاح ثم الصلاحان في تعريف الحكم الشرعي لان الحكم الشرعي يتداوله الفقهاء والحكم الشرعي كذلك يتداوله اهل الاصول ولا شك ان كل ناظر في فن ينظر ما يتعلق بفنه فالفقيه ينظر في الفقه باعتبار ماذا باعتبار موضوع الفن وهو افعال العباد والأصول ينظر في الفن باعتبار موضوعه هو وهو الأدلة الاجماليه ادله الاجمال يعني ادله الفقيه الاجماليه إذا كان كذلك فصار الحكم الشرعي لفظا مشتركا لفظا مشتركا يعني يستعمله الفقيه ويستعمله الأصول وهنا فقيه واصولي والموضوعان مختلفان يلزم منه اختلاف حد اصول الفقه حد الحكم الشرعي واضح هذا اذا له الصلاحان صلاح فقهي وصلاح اصول لماذا نقول له الصلاحان لان اللفظ الحكم الشرعي هكذا الاحكام الشرعيه هذه يستعملها الفقيه ويستعملها الاصولي ثم كل باحث ينظر باعتبار موضوعه هو لا باعتبار موضوع غيره فالفقيه ينظر في الفقه باعتبار ماذا افعال العبات وكذلك الأصول ينظر في أصول الفقه باعتبار ماذا الأدلة الاجماليه اذا يتعين ويلزم من ذلك أن يكون الحكم الشرعي مختلفا أن يكون الحكم الشرعي مختلفا ولذلك تعدد الصلاحان واما في الصلاح فتم الصلاحان في تعريف الحكم الشرعي صلاح الفقهاء والصلاح الاصوليين وسبب اختلاف الصلاحين هو أن الاصوليين نظروا إلى الحكم الشرعي من حيث مصدره وهو الله تعالى لان بحثهم في الأدلة الادله في ماذا؟ في الأدلة في الكتاب في القران في كلام الله ويبحثون في السنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وقوله ويبحثون في ذات الاجماع حقيقته واقسامه ويبحثون في القياس في حقيقته واقسامه وهكذا اذا ان نظر حينئذ نكون بماذا باعتبار الاصل فلما نظروا إلى الحكم الشرعي باعتبار مصدره وهو الله عز وجل عرفوه بانه خطاب الله إلى خلقه كما سياتي اذا هو أن الاصوليين نظروا إلى الحكم الشرعي من حيث مصدره وهو الله تعالى فالحكم صفة لهم حكم صفة لهم لانه ماذا هو كلام الله هو عينه كلام ربي ان تعلق بما إلى اخره عرفه بانه هو الحكم فاذا كان كذلك حينئذ كلام الله عينه هو الحكم الشرعي عند الاصوليين ويدخل تحته فيما سياتي بيانه السنه والاجماع والقياس لانها خطاب الشرع والفقهاء الفقهاء نظروا إليه من حيث متعلقه من حيث متعلقه يعني متعلق كلام الله وهو فعل المكلف لان بحثهم في افعال المكلفين فقالوا إن الحكم مدلول الخطاب واثره مدلول الخطاب واثره اذا اما ان يعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله او تعريف الاصوليين واما ان يعرف بانه مدلول خطاب الله أو خطاب الشرع اين ما الفرق بينهما ان الخطاب هو عين كلام الله ومدلول الخطاب هو اثره لان المتعلق الذي هو القران تعلق بفعل المكلف ففعل المكلف متعلق وعندنا متعلق متعلق بكسر الله ومتعلق المتعلق هو الخطاب تعلق بمن بفعل مكلف ولذلك عند الاصوليين نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اذا الاصوليون نظروا إلى المتعلق والفقهاء نظروا إلى المتعلق وكل واحد باعتبار فنه اعتباري فني فالحكم الشرعي عند الفقهاء مدلول خطاب الشرعي وخطاب الشرع هو القران والسنه والاجماع والقياس فكل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو خطاب الشرع كل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو خطاب الشرع ومدلوله اثره المترتب عليه والأصول يبحث في الادله ولذلك موضوع أصول الفقه هو الدله عند الاصوليين فيبحث في ذات الدليل في قول الله تعالى أقيم الصلاه ذاته لفظه ومعناه هو الحكم الشرعي عند عند الاصوليين فنظروا الى الخطاب من حيث هو باعتبار ماذا باعتبار كون القائل هو الله عز وجل فاقيموا الصلاه نظران باعتبار المتكلم وباعتبار ما تعلق به الخطاب باعتبار المتكلم هو حكم شرعي عند الاصوليين باعتبار ما تعلق به هو الحكم الشرعي عند الفقهاء اذا تبايننا اذا تبايننا فينبحث بذات في الدليل في قول الله تعالى فنظره الى ذات المصدر ونظر الفقيه في كلام الله تعالى باعتبار متعلقه ومتعلق كلام الله تعالى هو فعل المكلف كما سياتي وموضوع الفقه افعال مكلفين من حيث إثبات الاحكام الشرعيه لها اذا الحكم الشرعي عند الفقهاء هو مدلول خطاب الشرع هو مدلول خطاب الشرع يعني ما دل عليه الكلام ما دل عليه الكلام قال الامام احمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله خطاب الشرع وقوله نقل خطاب الشرع فقط قال خطاب الشرعي وقوله قال في شرح التحريم والظاهر أن الامام احمد اراد بزيادتي وقوله على خطاب الشرع التاكيد لان خطاب الشرع هو قولهم هو قول الله تعالى قول الشرع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من باب عطف العام على الخاص لان كل خطاب قول وليس كل قول خطابا صحيح كل خطاب قول لان الخطاب كما ساته توجيه الكلام إلى الغير قصد الافهام اذا يتعين ان يكون ما قولا لكن قد يتكلم يكون قولا ولا يكون توجيها للغير تكلم مع نفسه حينئذ نقول هذا قولنا ليس, ليس بخطام ليس كل خطاب قول ولا عكسه قد يكون قولا ولا يكون خطام لكن قول امام أحمد الحكم الشرعي خطاب شرعي وقوله هل هو موافق للفقهاء خطاب الشرع وقوله وقوله تفسير لخطاب الشرع هل لا يقال بان الامام احمد رحمه الله تعالى اراد بهذه الجمله هو الحكم الشرعي عند الفقهاء لان ثم فرق بين خطاب الشرع قول الشرع هو نفسه لا فرق بينهما لو قال خطاب الشرع او قول الشرع لا خلاف بينهما لكن ال حنبل اراد ان يجعل هذا التعريف من الامام احمد رحمه الله تعالى جعلوه ماذا تعريفا للحكم الشرعي عند عند الفقهاء لماذا اولا الله اعلم لكن اذا اردنا ان نلتمس قد يقال بأن الامام أحمد بعيد عن فلسفة المتكلمين فلا يجعل كلامه هذا موافقا لتعريفات المتكلمين اراد أن يبعد هذا التعريف الله اعلم أن يبعد عن هذا التعريف ان أن يوافق ما عرف فيه الاصوليون المتكلمون الحكم الشرعي بانه الخطاب الى اخره لكن الظاهر أن المراد بالخطاب هو قوله قول الشارع يكون موافقا للحكم الشرعي عند الاصوليين وشمل مدلول الخطاب يعني قوله مدلول الخطاب شمل ماذا الاحكام الخمسة حينئذ الحكم الشرعي عند الفقهاء يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح فالعلم بالواجبات هو الحكم الشرعي والعلم بالمندوبات هو الحكم الشرعي والعلم بالمكروهات والمحرمات والمباحات والافعال الصحيحه والافعال الفاسده كل هذا هو الحكم الشرعي عند عند الفقهاء فشمل قول مدلول الخطاب الاحكام الخمسة وشمل المعدوم حين الخطاب لأن مدلول خطاب الشرع أطلقه يعني سواء كان تعلق بمكلف موجود او لا لأن الكلام هنا في تعريف الفقهاء اذا لابد أن يكون هذا القيد خطاب الشرع يعني متعلق بفعل المكلف فلما اطلقه المكلف حينئذ شمل المكلف الموجود والمكلف المعدوم وسياتي بص في محله ان شاء الله تعالى ودل على أن الحكم صفه الحاكم كذلك الحكمه صفه الحاكم ولا شك لان الحكم الذي هو مدلول الشرع أو الحكم الذي هو خطاب صفه لله عز وجل يعني بالاعتبارين الحكم الشرعي هو صفه للحاكم ولا حاكم الا الله عز وجل اذا لا يخرج حصر الاحكام الشرعيه في كونها مستفاده من الشرع من التعريفين لانه اضافه وقيده خطاب الشرعي اذا لا خطاب غير الشرعي فكل خطاب ليس بخطاب الشرع فليس حكما شرعيا هذا سينص عليه فيما ياتي بيانه اذا دخل في قوله مدلول خطاب الشرع الاحكام الخمسة تكليفيه مشوره عند الفقهاء وشمل كذلك المعدوم المكلف حين كونه معدوما وقت الخطاب سيتبعه ودل على أن الحكم صفه الحاكم ودل كذلك على ان الاحكام الشرعيه مصدرها الشرع لانه اضاف الخطاب الى الى الشرع الاضافه هنا للتخصيص وراد بها الاحتراز وهنا في الغالب انما يردون على المعتزله في مسائل حكمه المعتزله العقله دل ذلك على أن العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع فيما ياتي بيانهم اما في الاصلاح صلاح الاصوليين هذا ما يتعلق الحكم الشرعي عند الفقهاء أما ما يتعلق بالاصلاح عند الاصوليين فالقال الشيخ الامير رحمه الله تعالى في المذكرة وعلم أن عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي اضطربت يعني اختلفت ولذلك كثر الكلام عندهم في هذه التعريفات هذه التعريفات ونختار واحده منه والذي عرف بها او عرف به سيوط و صاحب الجمع اعلم ان عبارات الأصولين اضطربت عن اختلفت في تعريف الحكم الشرعي باعتبار فنهم يعني باعتبار كونه دليلا وسبب اضطرابها امران احدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب صحيح خاطب الله عز وجل الصحابه اقيموا الصلاه خطاب انما يشمل الموجود في العصر من كان بعد الصحابه انتم دخلوا في هذا النص ام لا اقيموا الصلاه لو قال قائل هذا خطاب للصحابه انا لا يعنيني قال انا معدوم ما كنت موجودا القران نزل على الصحابه وخاطب الصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه انا ما كنت موجودا فما شملني الخطاب أولا يصح لا يصح اذا أراد الأصوليون أن يجعلوا المعدوم وقت الخطاب داخلا في الحكم الشرعي ولهم كلام آخر يعني قضيه الكلام النفسي وغيره هنا سببه الاضطراب إلا لأنذركم به ومن بلغ نص واضح بين أن الخطاب موجه للصحابه ولمن بلغه حينئذ اما ان يكون بواسطة او لا على كل احدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب معدوم والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب معدوم ليس بشيء عدم فكيف يخاطب ونحن نقول هذا الخطاب شامل للامه كلها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب الاول إلا ان يرث الله الأرض ومن عليها كلهم داخلون في قول اقيموا الصلاه يشملهم الواو وما اوسعها كذلك فشميلتهم الواو حينئذ نقول بعضهم موجود وبعضهم معدوم وهذا خطاب هل يخاطب المعدوم الجواب لا وسيأتي بحثه ثانيا زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغه يعني القرآن الذي جعلوه اصلا في الحكم الشرعي ليس هو الخطاب ليس هو كلام الله ليس هو الحكم الشرعي الحقيقي وإنما هو المعنى النفسي والمعنى النفسي قديم ومن هنا جاءت الالزامات اذا زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات المجرد عن الصيغه يعني كلام الله كلام النفسي هذا الذي فسروه والمتكلمون هنا اشاعره في في الجمله والغالب انما يذكرون ما يتعلق والمعتزله على جهة الرد لا على جهه الاثبات يعني كل ما ينكره هنا شرح لجمع الجوامع انما هو عقيده الاشاعره والاشاعره معلوم انهم يثبتون الكلام لفظا اخطا من يقول إن الاشاعره وافقوا اهل السنه والجماعه في صغه الكلام اخطا ليس بصحيح وما يقال بأن الأشاعر من أهل السنة والجماعه مطلقا فباطل لا اشكال فيه مردود عليه ومن قال بأن ثم تفصيلا في شان الاشاعره بأنهم وافقوا أهل السنه والجماعه في بعض الصفات وهي السبعه له الحياه والكلام والبصر سمعون اراده وعلم واقتر فقد اخطا ايضا اخطا لم يوافقوا اهل السنه والجماعه الا في اللفظ ونحن لا لا نجعل من وافق اهل السنه والجماعه في اللفظ دون الحقيقة من اهل السنه والجماعه لانهم مثلا كسيدكن انت معنا هنا اثبتوا لفظ الكلام الله يتكلم القران كلام الله كيف اثبتم هذا قالوا بالعقل اهل السنه والجماعه بالنص بينهما كما بين السماء والارض اولى إذا لم يتفقوا مع أهل السنة والجماعه في كيفية الاستدلال إثبات الصفه وهذا من منهج اهل السنه من خصائص أهل السنه والجماعه من اهم ميزات وخصائص اهل السنه والجماعه أن العقيده عندهم توقفية مورده على على النص وهؤلاء ما جاءوا بالنص وإنما حكموا العقل فجعلوا العقل هنا حاكما في كونه مصدرا لتلقي ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ثانيا كيف فسروا الكلام كيف فهموا هل هو اللفظ والمعنى لا وانما قالوا المعنى الناس ان الكلام لفي الفؤاد لاخره واللفظ هذا الموجود الذي نقرأه قالوا هذا هذا دليل عباره عن كلام وليس هو عين الكلام اذا هل وافقوا في حقيقه الكلام لا كيف نقولوا وافق اهل السنه والجماعه لا الانسان يكون يعني ام مع كل ما قال الاشاعره وافق اهل السنه سار معهم له ما وافق اهل السنه حتى في هذه سبع الصفات ونحتلمه للعلم الكبار الذين قالوا بان بهذا التفصيل لكن في الحقيقه لا ليس من اهل السنه حتى في هذه الصفات أولا الصفات السبعة كلها لم يثبتوها إلا بالعقل ثانيا اثبتوا اللفظ واما المعنى فمن عقولهم الفاسده وظنونهم الفاسده الباطنه اذا لا نقول بأن الشاعر من اهل السنه والجماعه مطلقا وقد اغطى من قال ذلك اذا الخطاب تفسيره بانه المعنى النفسي باطل وهذا المذهب باطل باجماع السلف والحق ان كلام الله هو الذي نقراه بالفاظه ومعانيه فليس كلام الله فليس كلام الله هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ ليس كلام الله هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ. بل هما سيان اللفظ والمعنى معا فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري فصرح تعالى بذلك في قوله تعالى فاجره حتى يسمع كلام الله على ظاهره ولا نحتاج الى تحريف ولا نحتاج الى تاويل ولا يصح ان نسمه تاويلا هنا بل هو تحريف ورد للنص الله عز وجل يقول حتى يسمع كلام الله فاطلق على ذاك المسموع والذي يسمع هو اللفظ ودل اللفظ على المعنى سماه ماذا كلام الله اذا لا نخرج عن هذا النص فصرح بان ما يسمع ذلك المشرك المستجير بالفاظه ومعانيه كلامه تعالى نص واضح مبين ولا نحتاج أن ناتي بعشرات الأدلة من أجل أن نثبت صفه لله عز وجل بل نص واحد سواء كان من القرآن أو كان من السنة النبوية سواء كان متواترا ام احادا صح الاثبات به وهذا محل اجماع عند عند السلف فلا نحتاج ان ننظر الى ان القران هو الاصره وانما جاء في السنه ينظر فيه أو أن نفرق بانما تثبت به العقائد لابد ان يكون متواترا وام الاحاد فهذا لا تثبت به العقائد فهذه عقيدة الخلف أهل البدعه وليست بعقيده السلف فالنصوص صريحة الدلالة على ذلك أن الكلام هو اللفظ ومعناه وهو صفه الرحمن وانه نادى وناجا قيل وقد جاء النداء في تسع ايات من القران نص على ذلك من قيف النونيه وكذلك النجا جاء في عده ايات والنداء هو الصوت الرفيع نادى واذا نادى ربك وناديناه ان يا ابراهيم نادى اذا النداء صوت والصوت لا يتصور الا بحرف او لا هل يمكن ان ينادي بالكلام النفسي لا يمكن كلام النفس ليس له شيء حديث نفس فليس له حرف ولا ولا صوت والنداء هو الصوت ليس له حرف هو صوت والنداء هو الصوت الرفيع وضده النجا ففيها اثبات ان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله اذ لا يعقل النداء والنجاء الا ما كان حرفا وصوتا وهذه ذكر من القيم وغيره وهذا محل اجماع السلف وفي هذا رد على من زعم أن كلام الله والمعنى النفسي اذ المعنى المجرد لا يسمع وينحد من المشركين السجارك فاجره حتى يسمع كلام الله لو كان كلام الله والمعنى النفسي كيف يسمع يسمع لا يسمع لان الذي يسمع هو ما يدرك من جهه الاذن السمع ادراك المسموعات وانما يسمع من جهه السمع ما كان له صوت واذا أطلق أنه كلام تعين ان يكون لفظ حرف وصوتا اذا المعنى المجرد لا يسمع قد رد شيخ الاسلام ابن تيميه رحم الله تعالى على من زعم ذلك يعني ان الكلام هو الكلام النفسي من 90 وجه 90 وجه رحم الله تعالى قال ابن قيم 90 وجها بينت بطلانه اعني كلام النفس ذي البطلان 90 وجها بينت بطلانه اعني كلام النفس ذي البطلان فما في النفس ان لم يتكلم به لا يسمى كلاما لا في لسان العرب ولا في العرف يعني لا في لسان العرب ولا في العرف بل وحتى في الشرع لا يسمى كلاما كقوله في قصة زكريا قال اتيتك ايتك الا تكلم الناس قال ايتك ألا تكلم الناس مع انه أشار إليهم كما قال فأوحى إليهم أن سبحوا أشار والإشارة كل لمعنى في النفس ومع ذلك الايتك الا تكلم الناس هذا واضح فلم يكن ذلك المعنى القائم بالنفس بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما لم يسميه كلاما وكذلك بقصة مريم اني نذرت للرحمن صوما مع قوله فاشارت اليه والاشاره تكون شيئا في النفس اذا وفي الحديث إن الله عفا لامتي عما حدثت بانفسها انفسوها ما لم تتكلم اذا ثم فرق بين حديث النفس وبين الكلام ما لم تتكلم او تعمل به واجمع أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف وهذا من الغرائب عند الاشاعره أن كثيرا ممن نظم وكتب في النحو اشعرا واذا جاءوا في تعريف الكلام قالوا الكلام في الصلاح النحاة هو اللفظ المركب المفيد لفظا الا اخرج الاشاره فلا يسمى كلاما في الصلاح النحاة إذا ما دام انه اخرج الاشاره وأخرج كل ما فات وعينا ان الكلام لا يكون لفظا فاذا انتفى اللفظ انتفى الكلام كيف نعبر انه نفسي واتفق اهل اللسان على ان الكلام اسما وفعلا وحرف واجمع الفقهاء على ان من حلف لا يتكلم لو حدث نفسه يحنث لا يحناث الكلام والصلاه موطن لها بالاجماع لو حدث نفسه عمدا بطلت ام تبطن هذا تناقض واجمع الفقهاء على ان من حلف لا يتكلم لا يحنث لحديث النفس وانما يحدث بالكلام قال الشيخ الامير رحمه الله تعالى وإذا أطلق الكلام في بعض الاحيان على ما في النفس فلابد أن ان يعني نعم قد ياتي القول مراده به حديث النفس لكن ياتي في الشرع مقيد أو في لسان عربي مقيد تقول قلت في نفسي قلت في نفسي كذا واذا حذفت في نفسي انصرف القول الى اللفظ اذا قلت قلت كذا يعني تكلمت بلسانك تكلمت وتلفظت بلسان واما اذا قلت قلت في نفسي فالمراد به حديث الناس قال واذا اطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد ان يقيد بما يدل على ذلك قول تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله فلولا يقيد بقوله في انفسهم صرف إلى الكلام باللسان اذا هذا مختصر في بيان عقيده اهل السنه والجماعه ان كلام الله عز وجل هو اللفظ والمعنى معا وان الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت فانه ينادي ويناجي وان فهم الكلام بانه المعنى النفسي هذا فهم باطل وفاسد ومردود على أصحابه والعقل لا يمنع من اتصافي ربي جل وعلا بصفه الكلام صفه الكلام اما مشابهه المخلوقين بأن المخلوق يتكلم الله عز وجل يتكلم وهذا له كلام هذا له كلام نقول نثبت الصفة والقران يفسر بعضه بعضا ويحكم بعضه بعضا ونقول الله عز وجل يتكلم وليس كمثله شيء وهو السميع البصل ليس كمثله شيء عين ادل لا يمثل كلامه أو يشبه كلامه بكلام المخلوقين ولا ولا العكس اذا سبب اختلاف واضطراب الاصوليين في الحكم الشرعي بتعريفه هو امران اولا خطاب المعدوم متعذر ثانيا الخطاب هو الكلام النفسي هنا اذا وقع اضطراب بينهما كيف تقول كذا وهذا يقيد الخطاب الشرع القديم وهذا يحذف القديم هذا يفسر الخطاب ب المخاطب به هذا يوقعه على المعنى الاصلي الى اخر المعارك التي تكون مع الشراح وعرفه في جمع الجوامع بان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف هكذا وقفنا وهذا مشهور ويزيد عليه بالاقتضاء أو التخيير او الوضع كما ياتي هذه كلها تحت قواعد واحكام هذه وما مر معنا ليته بعض الطلابه يعني ياتي للتعاريف ويجعلها اشبه بما يكون بقواعد او صور ضوابط لأن بعض المسائل لا يتكلم فيها إلا في هذا الموضع ولكن كونها تاتي في شرح حد يظن الظان أنه من باب الاستطراد من باب الذي يعني ضيع قاتل قران القرآن لكان اولى كما يقول البعض قل لا قد تكون بعض المسائل لا تذكر الا في الكلام على الحدود لكن لكون الشرح على الطريقه المعهوده وطريقه العلم على هذا السرو وجرو حين تذكر هذه الفوائد وهذه الاصول هي مهمه لا بد من اعتبارها تذكر في ضمن الشرح الحدود ولذلك يطيلون بالصفحات في شرح الحكم الشرعي والفقه لكن مسائل مهمة جدا يعني مثلا متعلق هنا في بالتعلق هذا لا بد من ضبطه بفعل المكلف من هو المكلف ولماذا قال المكلف وبعض قال بأفعال المكلفين جمع بالاقتضاء او التخيير وترك بعضهم الوضع لماذا هذه ثم قواعد اصول اختلفوا في مسائل مهمة جدا ولا من اعتبارها لكن لو اخرجت ورتبت كان جيدا خطاب الله المتعلق هذه صفه للخطاب بفعل المكلف متعلق بالمتعلق من حيث لا مطلقاً كل فعل مكلف الله عز والله خلقكم وما تعملون هذا يتعلق بفعل مكلف من حيث ماذا من حيث الاخبار بكونه مخلوقا للعازف وهذا ليس فعلا يفعلوا المكلف وانما اعتقاد اعتقدوا من حيث انه مكلف وزاد بعضهم به وبعضهم ابدل خطاب به بكلام كما قال في المراق كلام ربي انت علق بما يصح فعلا للمكلف من حيث انه به مكلمف. مكلف مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف اذا ابدى الخطاب بكلام الله بكلام ربي واراد به كلاما على عقيدتهم وظن بعض الشراح انه قال وافق اهل السنه فيها لانه قال كلام ربي لا او به شيئا سياتي تنصص عليه لماذا عدل عن الخطاب هو نظم جمع الجوامع عدل عن خطاب الشرع وخطاب الله لماذا عدل لابد من فائده اتركها هكذا وسياتي بحثه خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف قوله خطاب فعال مصدر خاطب يخاطب خطابا او مصدر خطاب ومخاطب هذا المصدر يعني له مصدران له مصدران خطاب هذا جنس في التعريف ومعلوم نحوال الجنس انما يخرج به ويدخن وسياتي بيانه اذا خطاب فعال جنسه في التعريف وهو مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبه وهو مصدر ومعلوم ان المعنى المصدرى مراد به مدلوله نفسه الحدث بس كذلك قلنا هذا مصدر ماذا يفهم منه الاسم مدلوله الحدث الضربه مدلوله ماذا نفس الضربه نفسه الضربه اذا المصدر اسم للحدث اسم للحدث حين اذا الخطاب هنا هل المراد به المعنى المصدري هل المراد به المعنى المصدري المعنى المصدري هو توجيه الكلام الى الغير اخاطبك اتحدث معك لا باعتبار المخاطب به اولى انا الان اتكلم والذي تسمعونه كلام اذا التكلم هذا معنى مصدري المتكلم به هو الكلام هو هو الكلام الخطاب معنى مصدري وهو كون اوجه اليك الخطابه الكلام للافاده المتكلم به المخاطب به هو الكلام هو الكلام هل المراد به المعنى المصدري جوابنا ليس المراد به المعنى المصدر لماذا أمر واضح لأن الحكم الشرعي هذا قلنا وصف بالله يعزه صفة لان الحكمه صفه الحاكم صفه الحاكم وتوجيه الكلام الذي هو الخطاب ليس بالصفة وليس بحكم شرعي هو قد يعتبر صفه من جهة اخرى لكن ليس المراد به هو ان كون الصفه كونه حكما شرعيا فليس التوجيه هو الحكم الشرعي وانما الحكم الشرعي هو المت الموجه به أو المخاطب به وهو اعلى المعنى المصدريه توجيه الكلام لمخاطب هذا المعنى الاصطلاحي توجيه الكلام لمخاطب اذا عندنا خطاب وعندنا مخاطب به عندنا خطاب وعندنا مخاطب به ما هو الخطاب توجيه الكلام لمخاطب فعندنا مخاطب بكسر الطاء كسر الطاء وكبر كسره وعندنا مخاطب بفتح الطاء كذلك مخاطب ومخاطب وعندنا خطاب عندنا خطاب واضح الخطاب توجيه الكلام للغير المخاطب به هو عين الكلام هو عين الكلام هو توجيه الكلام لمخاطب قاله الفتوح وقيل هو توجيه الكلام نحو الغير للافهام هنا قيد لا بد يكون مفيدا للافه فلو وجه الكلام ولم يفهمه السامع فلا يسمى فلا يسمى خطابا اذا زاد قيدا وهو أن يكون الكلام الذي يصح أن يسمى خطابا أن يكون مفهوما لان الذي يتكلم بكلام كما اتكلم الان قد يفهمه البعض ولا يفهمه البعض من فهمه فهو خطاب ومن لم يفهمه فليس بخطاب <تصفيق> الوساطه اذا هو توجيه الكلام نحو الغير للافهام وزاد بعضهم بحيث يسمعهم يقال خاطب زيد عمرا أي وجه الكلام إليه للافهام ليه للافهام و في شرح كوكب المنير تبع اللاصن عرف الخطاب بتعريف جيد وله محترازات مفيده قال الخطاب هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا القول اراد به هنا اللفظ كان القلظ وانما جرى على ان القول واللفظ مترادفان هو قول في خمسه مذاهب منها أن القول واللف مترادفان فجر هنا على القول بانه مرادف لللف بدليل ماذا في الشرح نص على ذلك وكذلك قوله شيئا مفيدا أخرج المهمل واخراج المهمل من القول أو من اللفظ من اللفظ هينذا نفسر القول هنا بماذا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيه مهملا كان او مستعملا لانه مرادف للفظ وأما القول بأنه اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس هذا المراد به أنه أخص من من اللفظ يعني على القول المشهور على القول المشهور وهو ان كل قول لفظ ولا عكس ولا عكس اذا انظر هنا تختلف الاصطلاحات فلو فسرت القول بأنه اللفظ الدال على معنى حينئذ شيئا مفيدا مفيدا احتارز به عن اي شيء القول هو المعنى المفيد احتارز به عن اي شيء فجعلته ماذا جعلت هذا القيد هباء منثورا لم يخرج به شيئا القول هو اللفظ الدال على معنى هذا الأصل لكنه ما اراد به هذا المعنى هنا وإن عنا به اللفظ وهو مرادف للقول عند بعضهم وهنا كذلك فهو مترادفا واحتارز به عن الاشارات والحركات المفهمه عن الاشارات والحركات المفهمه على اختصاص ماذا ان الخطاب نوع من الكلام اولى خطاب نوع من الكلام نعم لا الخطاب نوع من الكلام لانه توجيه الكلام هو من انواع قد لا يخاطب احدا وقد يتكلم ويخاطب احدا اذا نوع من من انواع الكلام احترز به عن الاشارات والحركات المفهمه اذا الكلام لا يطلق على الاشاره لماذا لان لماذا لان اللفظ ركن في حد الكلام فإذا انتفى اللفظ حينئذ انتفى, انتفى الكلام إذا انتفى اللفظ ولو كان بإشارة مفيدة أو حركة مفيدة لا يسمى كلاما لا يسمى اذا قول احترز به ما احترز به أرباب النحو في قول ما كلام في قول ما كلام هو اللفظ قال اخرج به الدوال الاربعه واحترز به عن الاشارات والحركات المفهمه فانها لا تسمى خطابا لا تسمى خطابا سياتينا بحثه ان شاء الله تعالى ان او يسمحكم شارعين فيما ياتي يفهم منه قول يفهم منه من سمعه من هل فاعل يفهم ويفهم منه الفهم لعله مر معنا, معنا ادراك معنى الكلام معنى الكلام او العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة احترز به عما لا يفهم مثل ماذا المجنون قد يسمع كلاما لا يفهمه الصبي يسمع كلاما لا يفهمه وان فهمه على وجه الاجمال لكنه لا يفهمه على وجه التمام وكما اذا قول يفهم منه من سمع اذا من لا يفهم خطاب أو كلاء الكلام معه لا يسمى لا يسمى خطابا لا يسمى خطابا احتارز به عما لا يفهم كل مجنون والصبي ومن في حكمهما فان توجيه الكلام اليهما لا يسمى خطابا لا يسمى خطابا من سمعه هذا قيد ثالث قاول قيد اول يفهم قيد ثاني من سمعه من هذا فاعل يفهم يعني السامع هذا قيد ثالث ليعم من واجه المخاطب بالكلام أو بلغه دون مواجهه دون مواجهه هذا سينبني عليه مساله مساله المعدوم هل هو مخاطب املا هل يشترط في الخطاب أن يكون مواجهه مباشرة أو يكفي البلوغ بالسماع ولو لم تحصل مواجهه قيل وقيل لكن أراد الفتوحي هنا ان يجعل السامع سواء سمع التوجيه مباشرة فهو مخاطب ولا اشكال فيه او بلغه حينئذ إذا سمع هذا القول المفهم هينا دخل في حيز الخطاب هذا كله من أجل ماذا ادخال المعدوم وقت الخطاب اذا ليعم من واجه الخطابه نعم من واجه المخاطبه بالكلام أو بلغه دون ما دون مواجهه ليعم المخاطب الموجود وقت الخطاب ويعم من لم يكن موجودا وقت الخطاب ولكنه بلغه وسمعه هذا فيه فلسفه كثيره عند الاصوليين لكن انا اقول يكفي قول عز وجل انذركم به ومن بلغه اذا هو مخاطم هو هو مخاطب فلا يشترط في الخطاب ليسمى خطابا أن يكون موجها للموجودين هذا لا يشترط بل قد يكون المعدوم في حكم الموجود وينزل منزله الموجود فيخاطم قوله شيئا مفيدا من سمعه شيئا مفيدا اخرج المهمل والمهمل الذي لا يفيد يعني لم تضع العرب سواء كان في المفردات هذا محله اتفاق أو كان في المركبات هذا محله خلاف يعني هل يوصف المفرد بكونه مهملا على ساته بحث في الدلالات اللغويه هل يوصف المفرد بكونه مهملا باتفاق نعم هل يدخل المهمل في المركبات في خلاف في خلاف ويجوز للشيخ الامين في النثر انه يكون كذلك ومثل بكلام الهديان اذا شيئا مفيدا أخرج المهمل وهذا يدل على أنه استعمل القول بمعنى اللفظ وهو قول كما بينا مطلقا اماده بالاطلاق هنا ما يعم الافاده وعدمها يعني لا يشترط في هذا القول المفهم أن يفهم بالفعل بل ولو بالقوه لأن الكلام الذي يتكلم به المتكلم أو يواجه به من يواجهه من المخاطبين قد يفهمه بالفعل فيحصل الفهم وقد لا يحصل الفهم اي إذا لم يحصل الفهم هل ينتفي كونه مخاطبا والمتكلم مخاطبا في خلاف ولذلك قلنا بعض قال للافهامي فقيّد الخطاب بكون الكلام مفهما احترازا عن الكلام الذي لا يفهم فلا يسمى خطابا والصحيح التعميم صحيح التعميم لان الكلام هنا نوع أو الخطاب نوع من من الكلام والكلام لا يشترط فيه القصد ولا يشترط فيه الافهام بل متى ما صح التركيب مسند المسند اليه فهو كلام وهو نداء وهو ترجي وهو خطاب الاخر فيصدق عليه المصطلحات التي ذكرها النحات دون نظر إلى القصد بدون نظر الى الافهام بل يسمى مخاطبا مطلقا إذا مطلقا اراد به سواء قصد المتكلم افهام السامع ام لا واشترط بعض الاصوليين في الخطاب ان يكون المخاطب قصد افهام السامع ولا يسلم له لان القصد لا عبره به في هذه الابحاث يعني الابحاث اللغويه اذ البحث هنا ليس بحثا شرعيا فلننظر فيه في المعاني أو في المقاصد وإنما البحث هنا لغوي فلا عبره بالمقاصد وانما النظر في الالفاظ والمعاني اما المقاصد فالمحلها الشرع مر معنا كذلك في قول بالوضع فسرو بعض به بالقاصد حين ادن كلام المجنون والنائم والساهي ومن جرع لسان ماله قال هذا ليس بمقصود ليس بمقصود فلا يسمى كلامه من صلاح النحاة هذا قلنا انه ليس بصحيح بل الصحيح المراد بالوضع هنا الوضع العربي حين كل من تكلم بكلام بلفظ مفيد مركب وموضوع بالوضع العربي صح ان يسمى كلاما سواء قصد ام لا فالنائم اذا قام فتكلم قل هذا كلام عربي قح وام قصد او لم يقصد هو ليس عنده قصد كذلك المجنون وكذلك الساهي والغافل أو جرى على لسانه ما لا قصد كله يسمى كلاما في صلاح النحاة ولسان العرب وأما عدم ترتيب الاحكام الشرعيه كما لو قام النائم فقال زوجة طالق بعت كذا وهبت واعطيت واوقفت كل هذه لا, لا تنفذ لماذا لا تنفذ لا لكونها ليست بكلام انما الانتفاء القصدي النيه لما الاعمال بالنيات وهنا معتبر الرضا معتبر في اقود المعاملات وكذلك في غيرها حيل اذا انتفى الشرط انتفى المشروط اشترط بعض الاصوليين في الخطاب ان يكون المخاطب قصد افهام السامع قصد افهام السامع والا فلا يسمى خطابا ولذلك اختلف هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم أو الكلام الذي أفهم ها هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم او الكلام الذي افهم ما الفرق بينهما يفهم ولو بالقوه افهم يعني بالفعل يعني بالفعل حصل الفهم فاذا لم يحصل الفهم فلا يسمى كلام وهذا مره معنى كذلك في حد الكلام هل يشترط تجدد الفائده ام لا قيل وقيل والصحيح انه لا يشترط فاذا قيل السماء فوقنا ونحن الان في المسجد تسمى كلاما او لا ان قلنا بعدم اشتراط تجدد الفائده يسمى كلاما او كذلك يسمى كلاما ولا اشتراط تجدد الفائده واذا اشترطنا فلا يسمى فلا يسمى كلاما هنا هل يشترط في الخطاب هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم ولو بالقوة أو الكلام الذي او الكلام الذي افهم يفهم وافهم وصفان لي للكلام اكيد بينهما فرق فالكلام الذي يفهم سواء فهم منه مستمع منه بالفعل او لا يسمى خطابا ولو لم يفهم منه شيئا هذا هو الصحيح واما الذي افهم فهو الذي حصل منه الفهم بالفعل لا بالقوه والصحيح أن الخطاب هو الكلام الذي يفهم ويسمى خطابا ولو كان المخاطب معدوما يشمل من حيث الاصلاح ولذلك نصححه للصلاح من أجل أن يشمل المعدوم من اجل أن يشمل المعد لان النظر في الاصلاح هنا بنظرين أحد نظري إما هذا وذاك اما أن تنظر إليه بنظر اهل البدع خطاب قديم وهذا معدوم والمعدوم كذا الى اخره كما سياتي بيانه واما ان نقف مع الالفاظ من حيث المعنى اللغوي اين ندي نقول الخطاب لا يشترط فيه أن يكون مفهما بالفعل وهذا لا اشكال فيه لأن المقاصد غير معتبرة هنا قال هنا إذا قوله خطاب جنس التعريف وهو مصدر وتعريفه على ما ذكره هنا فتوحي فيما سبق اذا قيل بأن المعنى المصدر هو توجيه الكلام الى اخره او قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا هل المراد بالخطاب في هذا الحد الحكم الشرعي المعنى المصدر ام غيره لا شك انه الثاني يعني لا يراد به المعنى المصدرى وإنما نقول خطاب فعال مصدر كالخلق بمعنى المخلوق يعني نقل هذا المصدر وأريد به اسم المفعول فهو نوع من انواع المجاز المرسل عند البيانيين حينئذ نقول أطلق المصدر واراد به اسم المفعول يريد اشكال هو أن المجاز لا يدخل بالحدود نقول المجاز الذي شاع استعماله لا بأس بادخاله في الحدود لانه معلوم كل من يقرأ الحكم الشرعي هو خطاب اذا لا يمكن ان يقول حكم الشرع وتوجيه الكلام وانما الخطاب هو عين اللفظ اذا التوجيه شيء والموجه به شيء آخر الخطاب شيء والمخاطب به شيء آخر والمخاطب به هو الحكم الشرعي اذا لا يرد اشكال في كون الخطاب هو المراد به المعنى المجازي أو من اطلاق المصدر واراده اسم المفعول ولذلك قال هناك ثم نقل المصدر إلى كلام المخاطب به والمراد بالخطاب بالتعريف المخاطب به للمعنى المصدري لان الخطاب هو نفس الحدث والحكم الشرعي هو نتيجة واثر الحدث كاللظ والتلفظ والتكلم والكلام فرق بين المعنى المصدري وبين ما يراد به مطلقا فهو من اطلاق المصدر على اسم المفعول أو نوع من انواع المجاز المحسن فالمراد بخطاب الله تعالى ما خطب به المكلفون هذا النتيجه ما خطب به المكلفون لا حقيقة الخطاب وذلك مجاز وقد صار بعد الاصلاح عليه حقيقة عرفيا حقيقة عرفيا اذا الترتيب هكذا خطاب مصدر معنى المصدر لم يرد به المعنى المصدر وانما أريد به اسم المفعول ثم بهذا النقل صار حقيقة عرفيا صار حقيقة عرفيه فلك جوابان اما أن تقول خطاب من قبيل المجاز المرسل وإما أن تقول خطاب له من قبيل الحقائق العرفيه وقد الصالح الاصوليون على, على ذلك قال المحلي خطاب الله اي كلامه النفسي الازل المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الاصح شاهد من قول الذي اريد اي كلامه النفسي يعني فسر الخطاب بماذا بكلام الله تعالى ثم حرفه على طريقة اهل البدع ففسر الكلام هنا بماذا بكلام الله عز وجل على كلامه النفسي قال البناني لما كان الخطاب يعني لماذا عدل عن هذا عن اللفظ الخطاب ومن هنا قلت لكم صاحب المراقي عادل لنكتة لفائده لم يعدل كذا بعد عبثا وانما عادل لفائده قال الخطاب المراد به كلامه النفسي كلامه النفسي لماذا قل لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للافهام امرا اعتباليا لا يتصف بالوجود فلا يصح تعريف الحكم به يعني التوجيه الذي اعتبره هؤلاء أنه المراد بالخطاب المعنى المصدر قالوا هذا امر اعتباري يعني أمر زهدي لا وجود له في الخارج لا وجود له في الخف الله عز وجل كلامه النفسي ويشمل الاحكام الشرعيه كلها القرآن هذا إنما كان قديما وليس ثم مخاطب اذا اين الخطاب ليس عندنا خطاب وانما هو أمر اعتبار يعني امر افتراض ذهني فتوجيه الكلام لما عرفوا الخطاب انه توجيه الكلام للغير هذا من باب اللفظ فحسب وأما هل وجه الله عز وجل كلامه اوامره ونواهيه الى احد لا لماذا لأن القرآن كله قديم عندهم فحين تكلم الله عز وجل بجميع الأوامر وجميع النواهي وليس ثم مخاطب ليس ثم مخاطبا اين الخطاب وليس عندنا خطاب طيب لماذا قلتم خطاب قال هذا امر اعتبار بمعنى أن الأصل في من أمر أن يأمر ماذا أن يأمر مخاطب الأصل في من نهى ان ينهى مخاطبا ولذلك سياتي ان الزمهم اهل السنه بانه يلزم منه أن يأمر ولا مامور وأن ينهى ولا منهي وأن يخاطب وليس ثم مخاطب هذا سفه وعبث قالوا لا هذا السفه والعبث انما يلزم من فسر الكلام بانه لفظي للنفسي ونحن فررنا من اللفظ إلى النفس باعتبار قاعدتهم الاصليه في تفسير الكلام بانه نفسي كذلك لالا يرد عليهم أنه عبث اذا خطاب المراد به الكلام النفسي لماذا عدل محلي وغيره في تفسير الخطاب إلى كلام النفس قالوا لأن الخطابه مصدر والمراد به توجيه الكلام للغير للافهام هل في الوجود في الواقع عندنا توجيه قالوا لا ليس عندنا توجيه اذا لماذا اعتبرتم الخطاب جنسا في حد الكلام قالوا اعتبار ذهني لانه عامر لا بد له من مامور اذا ننزل عليه احكام الخطاب وليس ثمه ليس ثمه خطاب ولذلك فسره بماذا بكلامه النفس انتبه العباره قال لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للافهامه يعني عامر ومأمور الله عز وجل يأمر يأمر عبده اين العبد وكلامه قديم ليس عندنا امرا اعتباريا لا يتصف بالوجود فلا يصح تعريف الحكم به ففسره بالكلام يعني كلام النفس فرده إلى الكلام النفسي ولذلك القرافي في نفائس قال خطاب الله القديم يعني تأييدا لما ذهب اليه المحل من كونه الكلام النفسي قلت ومن هنا نعلم سبب عدول صاحب المراقي في تعريف الحكم عن قوله خطاب الى قوله كلام ربي ان تعلق بما الى آخر كلامه اذا عدل لماذا لكون الخطاب هذا امر اعتبار لا وجود له اذا لماذا ناتي بعباره لا وجود لها وعندنا ما هو موجود باعتبار الشرع وباعتبار المعتقد وهو الكلام النفسي فعدل عن الخطاب لا الكلام النفسي إذا المراد بقول كلام ربي أي الكلام النفسي على مقال المحل فانتبه لأن بعض من شرح المراقي قال المراد به هنا كلام موافقه لمذهب السنه والجماعه ولما عرف كان باللفظ لفظ الذي جاء للاعجازه ونحوه قال كذلك هنا فسروا به باللفظ إذا وافق اهل السنه والجماعه لم يوافق اهل السنه و والجماعه ونقل السبكي في الابهاج عن القاضي ابي بكر قوله الكلام يوصف بانه خطاب دون وجود مخاطب الكلام يوصف بانه خطاب دون وجود مخاطم ولذلك أجذن أن يكون كلام الله في أزله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته مخاطبة على الحقيقة إذ الخطاب حقيقة هذا الكلام ابن بكره العربي واجزنا كونه امرا ونهيا وعلى هذا لا يقال للموصي إنه مخاطب بما يودعه وصية ويقال امرا من تضئ إليه الوصيه انتهى كلامه الشاهد في قول السبكي بالابهاج فعلى هذا لا يصح أن يؤخذ الخطاب في حد الحكم لأن الحكم عندنا قديم ويجب أن يقال الكلام ثم قال فحصل في الخطاب قولان احدهما أنه الكلام وهو ما تضمن نسبة اسناديه لكنه الكلام النفسي والثاني أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته وعند التحقيق عندهم أن الاعتبار هنا بكونه كلاما إلا وجودا للخطاب ويريد ان شاء الله ما يتعلق ب مذهب الاشاعره في ردي عليه ان شاء الله تعالى في درس قادم الله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين